تتموهم فشد الوتاق فاما من نباعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لنتصر منهم ولكن ولكن ليغل وبعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْتَهُوا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 국민 tehe so risks, le entender it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 مِن عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقْمًا حَمِيمًا وَسُقْمًا حَمِيمًا فقط مع امعائهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ja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 والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت نزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعه وقول معروف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 قُْلَّ يُقْرِرجَ اللهَّهُ أَبضانَهُم وَلَونَ شَ ألَ أرَينكَهُ فَلرَفْتَهُم بِسمَاهُم وَلَ تَعرفِفََّهُم في لَحْنِقَولِ واللهَّهُ يَعلملَوا عْملَكمْ وَلَ نَبِل وََّكُمْ حتىَ نَ عَلَمَمجاهدِينَ مِكُمْ والالصَّادِرينَ وَنَبِل inn alladīna kafarū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 دنيا لعب وله وان تؤمن وتتقوا ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحكم تبخلون ويخرج اضغانكم ها انتم ها تدعون لتنفقوا